وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِشَيْءٍ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبِينَ وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينشرون واقترب الوعد الحق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 وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَكَاةٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ إِنَّ الْحُسْنَاءُ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ